وهي آخر حلقة لنا في سورة الحج قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله هو سماكم فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وهذا القول مروي عن ابن عباس وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل ابن حيان وقتاده كما نقله عنهم ابن كثير وقال بعضهم هو أي إبراهيم سماكم المسلمين واستدل لهذا بقول إبراهيم واسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما نقله عنه ابن كثير وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في الآية قرينه تدل على عدم صحة ذلك القول وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة وفيما مضى من الكتاب وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم غير صواب إحداهما أن الله قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي القرآن ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. القرينة الثانية أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله لا إلى إبراهيم فقوله هو اجتباكم أي الله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي الله هو سماكم المسلمين أي الله فإن قيل الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور للضمير المذكور هو إبراهيم فالجواب أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه صارف وهنا قد صرف عنه صارف لأن قوله وفي هذا يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه هو الله لا إبراهيم وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يناسبه أن يكون هو سماكم أي الله المسلمين قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر أن الذي سماهم المسلمين من قبل وفي هذا هو الله لا إبراهيم قال ما نصه قلت وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء تتلى على الأحبار والرهبان فقال هو سماكم المسلمين من قبل أي من قبل هذا القرآن وفي هذا روى النسائي عند تفسير هذه الآية أنبأنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب انبانا معاويه بن سلام ان اخاه زيد بن سلام اخبره عن ابي سلام انه اخبره قال اخبرني الحارث الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهليه فانه من جثي جهنم قال رجل يا رسول الله وان صام وان صلى قال نعم وان صام وان صلى فادعوا بدعوه الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون انتهى من تفسير ابن كثير وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة إن الحديث المذكور فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين قوله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يعني إن اجتباكم وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين فسماكم فيها المسلمين وكذلك سماكم في هذا القرآن وقد عرف بذلك انكم امه وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامه ان الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامه ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم وقيل شهيدا على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ وهذا المعنى المذكور هنا ذكره جل وعلا في قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال فيه صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا الآية والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي تفسير سورة الحج وسيكون لقاءنا القادم وما بعده إن شاء الله في تفسير سورة المؤمنون فحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته